بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم وَلَا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرامون ويمنعون الماعون